ويا قومنا لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به عين وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا وأنما ردنا إلى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال الله شيئات ما متروا وحاق بآل فرعون شوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الشاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين اشتكبروا فيقول الضعفاء للذين اشتكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا